قوة الحوثيين وتفرقت على تلكم القمم والقمم والجبال وصدق القائل اذ يقول ذهبت دولة اصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطاع وتداعى بالصراف جمعهم جمع ابليس الذي كان جمع جمع الحوثيين الذي اجتمع على اخواننا ذهب ذلكم الجمع وتفرق وأصيبوا بضعف بالعزائم نعم رحمكم الله وسيذهب جمع وسيذهب جمع إبليس الجمع التخذيني كما ذهب جمع المخالفين كذلك سيذهب جمع المخذلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله هذه رواية صحيحة يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم أي من خارجهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك نعم رحمكم الله فعلينا أن نبتعد عن آراء السياسيين وعن أقلام الصحفيين التي أثرت على بعض المنتسبين إلى العلم الذين سلموا عقولهم للسياسيين فنأت بهم بعيدا عن نصرة سنة نبيهم وعن نصرة إخوارهم والله عز وجل يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وقال الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز فوالله يا أخوان إنه حري ببعض مشايخنا من من بلغوا في الإمامة في الجرح والتعدين أن لا تفوتهم هذه السنة العظيمة أن لا تفوتهم هذه السنة العظيمة التي نفذها النبي صلى الله عليه وسلم على كعب ابن مالك وصاحبيه وما ظننا أنها تفوت ما ظننا أنها تفوت على علم عظيم من علم السنة أن تفوت هذه السنة العظيمة في هذا العصر في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والله أننا نتعتد الله بها تجاه هؤلاء المخذلين. اذهبوا حتى يقضي الله فيكم نعم رحمكم الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبهونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين أتى بعض طلابهم ونعم وأثاروا القلق وأثاروا كثيرا من الشبه حتى يناقشون في متارس أهل السنة هل الجهاد هذا وهو طلقات الحوذيين ويرى اخوانه جرحا والصف بالصف وقد تلاقت الوجوه وهو يثير القلقلة في المترس اهو فرض كفاية ام فرض عين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا صدق الله صدق الله وكذب هؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين نسأل الله العلي الأعلى بمنه وكرمه وتوفيقه وامتنانه أن يديم أخوتنا على السنة وأن يجمع شملنا على الهدى وأن يجمع كلمتنا على الحق والضياء والحمد لله رب العالمين